جلجلت جلجلت عاليا في الوفق صيحه الهبا وانبرت وانبرت تسمع البغين ان غنى المغاني جلجلت جلجلت عاليا في الوفق صيحه الهبا وانبرت وانبرت تسمع البغين أن رمى الممات قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كسنا مسلمون ديننا المنهاج سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين للمعالي سوف نمضي نشعل الأركان وغرؤي قميضي زمجري, زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد فالحق حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي أي رجيح لا يجلو الوعاد بالسيوف نمحق الكفار والحطوب منية الأبرار. Abra, fal manayat, fal gbayat, لا muzil el jenat ila tekhshel manud. Fal manayat, fal الغزاة الفاتحين بالجهاد, بالجهاد, بالجهاد, بالجهاد, بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والورى ساحة الأسى بالدماء نصنع الأمجاد والورى ساحة, ساحة الأسى لا عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي عزمنا بالله مشدود الوثاق عزمنا عزمنا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا يلوح النصر الا رصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال أقدموا رصبة الأشبال, الأشبال واصنعوا عزة الأبطال أيهم لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه المغار بغى ايهبوا لا تهبوا عزمكم كنار